Bismillahirrahmaanirraheem Alif lam mim. Kitabun unzila ilayka fala yakun في صدرك حرج منه لتظهر به لتظهر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أرسل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء 12. مَا 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 22. 22. فَمَا 23. 24 sunna e polu ille polu in kun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 أفسهوا بما كانوا بآياتنا يظلمون، ولقد مكنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيش قليلا ما تشكورون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملاك تسجدوا ثم قلنا للملاك تسجدوا لآدم فسجدوا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 قال فبما أغويني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمالهم وعن شمائلهم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 فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من وَقَالَ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين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 وَأْمُرْ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ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 يك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا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 وَلَدْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَارٌ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا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 وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم ممهد ومن فوقهم غواش وكذلك نجز الظالمين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 وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيناهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونه بسمائهم قالوا ما أغن عنكم جمعكم قالوا ما أغن عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون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 أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 حتى إذا أَقَلَّت سحابا في قال سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات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 ان نراك في سفهه واننا نظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفهه ولكنني رسول من رب العالمين مُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ آمِنَ أَو عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ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 اجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كنت مِنَ الصَّادِقِينَ Ola, kauan on ollut sinut. Minun on sanottu, että sinut on kutsuttu. Sinut on tum wa aba'ukum ma nazzal Allahu biha min sultan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 قال أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قُذِفَ تَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إن عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْنَ جَاءَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن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 أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها إلا أخذنا أهلها بالبأس والضرا إلى علهم يضرعون ثمّ بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا قالوا قد مسَّ آباءنا الضّراو السّراء فأخذناهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون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 وَنَطَبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدَ جَاءَتْ هُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ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 حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن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 Qalu ya Musa, imma antulqia, wa imma annakoun nahnul mulqin. Qal alqu,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 قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا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 الاَفِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصُ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن معه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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقممى والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولمّا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادعُ لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنا لك ولنرسل معك بني إسرائيل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 فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِ وَبِكَلَامٍ فَخُذْ مَا أَتَيْتُكَ فَخُذْ ما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 وَأَلْقَى الْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجْرُهُ إلَيْهِ قَالَ بَنَاءُمَ إِنَّ الْقَوْمَ أَسْتَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِ فَلَا تُشْمِتْ بِالْأَعْدَاءِ أَوَلَا تَجْعَلْنِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المن ينكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي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 ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أني ضرب بعصاك الحجر، أني ضرب بعصاك الحجر، فبجست منه ثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم، وضللنا عليهم الغمام، وأزلنا عليهم المن والسلوى.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 شديدة قالوا معتذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أن جينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا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 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيُغفر لنا وإي أتهم عرض مثله يأخذه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 أَمَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا بِهَا بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك كالأنعام بلهم أضل.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 وَلَمْ يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين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 Felemme, eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin,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 وَإِنَّ مَا مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فاستعذ بالله إنه سميع عليم.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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَصْطُل عَلَىٰكُمْ تُرْحَمُونَ وَذْكُرْ رَبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعٌ وَخِفَتَوْ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُو وَالْأَصْوَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ